عندما <تصفيق> Səlam olsun ¡Oh! بسمك يا من في ذاتك واك للعزيز تو انتفع عن نفسي قد شفا رد اننا نرض صوتنا لي ودي فلما سمعتك الكريم اوصتني Ooh. Mm -hmm. وَالَّذِي <سؤال> مَوْتُمَّنَيْ فِيهِ وَأَقْدْ رَادْتُمْ عَنْ ربا للآيات لا